تعب الهوى والقلبي والحلوين والداري تكبي <تصفيق> عال بعدي وين تعب الهواء تعب الهواء تعب الهواء قلبي لينا وللنبي ضوي يا ما بينا على بعض من الاول والظلمة ما لاقينا يطوي بينا وي وإنك نوانينا مصرا ديات تحاوي og den mi åha على Og den vi åha med Og åha med Pon mniej En yρε Og den vi اتع بالهوى اتع بالهوى قلبي اتع <تصفيق> بالهوى <تصفيق> <تصفيق> ويقول له من ثاني كلمه جاي له حلو هي اللي تقولاني ويا ربني اقولها من ثاني يا هل طلب بالو ثاني وين اللي عذاله ماهما يوجعني مهما يوجعني اوه من دواني الى مواني وحتى لو بعني لو بعني ابقى انا كده انا كاري مرضو وحتى لو ta bil hawa ta bil ديتك وي في نينك وي برين فيا ديتك من يوم ما كلت بالقلب جابك حبيدي والقلب اللي انخوخبري ويكوي ولا قادر احكي له ولا قادر احكي له ولا قادر احكي له وقفت نديده نديده باب ناديله ناديله ناديله تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي انت انت انت انت انت انت انت انت انت